باك ربك جل من رباك ورعاك في كنف المدا وحماك من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس هذا رسولي, هذا رسولي إليكم ربك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في بلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه witam خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك serdecznie في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك الله ارسلكم الينا رحمه ما ضل من تبعت خطاه خطاك ما من تبعت خطاه خطاك كنا حيارا في الظلام فاشرقات شمس الهداية يوم لا حسناك كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراكا لولاك كنا ساجدين لصخرة او كوكب لا نعرف الاشراك لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك انت الذي حنى الجماد لعطفه وشكالك الحيوان يوم راك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك وبكاؤه شوقا إلى لقياك ماذا يزيدك مدحنا وثناء الله في القرآن قد زكاكا ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يراك بدر تحدثونا عن الكف التي قامت الطغاة فظورك كفاك والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك لم اكتب الاشعار فيك مهابه تغضي حروفي رأسها لعلاكا لكنها نار على أعدائكم عادا إله العرش من عاداكا عادا إله العرش من عاداكا عرضك مهجتي روح تروح ولا يمس حماك شلت يمين صوراتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك ويل فويل ثم ويل للذي قد خاض في العرض الشريف ولاكا يا إخوة الابقار رمز سباقكم من في القطيع سيصبح الأفاكا النار يا اهل السباق مصيركم وهناك جائزة السباق هناك تتدافعون لقعرها زمرا ولن تجدوا هناك عن الجحيم فكاكا تجدوا هناك عن الجحيم فكاكا سلامنا اكسر انفهم ونكون واسطح حلقهم لَكَ لك يا رسول الله ناط قصائدي لو من مقامك شعره حتى تطول الذره الافلاك والله لن يصلوا اليك ولا الى ذرات رمل من تراب خطاك هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماكا روحي وأبنائي واهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداكا وجميع ما حوت الحياة